بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسه البتار الاعلاميه تقدم هاني ال هاني ال شاهدا صرت يا اهلي هاني ال هاني ال شاهدا صرت يا اهلي شاهدا صرت يا اهلي انا حييا في الجنات مع حور فتناتي انا حييا في الجنات مع حور فتناتي يصفونني في دمائي فهي فخري وابائي فهي فخري وابائي هاني ال لي هاني ال لي شهيدا صرت يا اهلي هاني ال لي اني الي شهيدا صرت يا اهلي شهيدا صرت يا اهلي لا تداعون أسف الجراح وتدفنونني مع سلاحي لا تداعون أسف الجراح وتدفنونني مع سلاحي موتنا ناصر لدينك زوجتي هيا دعيني فيا أمما هلني هني اني شهيدا صرت يا اهلي هني اني هني اني شهيدا صرت يا اهلي شهيدا صرت يا اهلي كيف تنساني صديقي قم أخي آك من طريق كيف تنساني صديقي قم أخي آك من طريق فلا تبقوا يا إخواني قد مضيت للجناني فلا تبقوا يا إخواني قد مضيت للجناني قد ما ليت الجناني هاني اني هاني اني شهيدا صرت يا اهلي هاني اني هاني اني شهيدا صرت يا اهلي شهيدا صرت يا اهلي